أحسن عبد القدوس لن أعيش فيه للباب أبي الفصل الرابع ذهبت إلى النادي قبل موعدي مع عبد الوهاب بمدة وجلست في انتظاره ربما لم تكن أحسيسي في انتظار عبد الوهاب ولكنها كانت في انتظار أخته نظيرة بعد أن اتفقت معه على أن يصطحبها معه إن النظيرة بدأت تشغل بالي بشكل مثير دون أن أدري سببا لذلك بل أني كنت أبتسم ساخرا من نفسي كلما تذكرتها ماذا أريد منها؟ قط لا أريد منها شيئا لو أني حتى هذه الأيام لم أكن قد قررت أني أريد منها شيئا إن شخصيتها هي التي كذبتني وهي التي تشغل بالي شخصية بنت البلد التي استطاعت بجرأتها أن تتطور وأن تلتحق بالجامعة الأمريكية دون أن تفرط في شخصيتها، شخصية بنت البلد بكل ما في بنت البلد من إثارة. وفوجئت إلى حد الانبهار عندما رأيت نظيرة تدخل وحدها إلى ساحة اليدو في النادي حيث كنت في حيث كنت في انتظار أخيها عبد الوهاب. النهاية الأخرى جاءت قبل موعدنا وهي تسير بخفة مرتدية ثوبا ليس فيه شيء من تزمت أخيها وتعاليم مظاهر الإسلام فهو ثوب يكشف عن ذراعها ويرتفع إلى ركبتيها وإن كان ثوبا يعتبر محتشما ولا يكشف عن صدرها ولا يضيق أكثر من اللازم حول خسرها وضفيرتها الطويلة السوداء تلتف حول عنقها وتنام فوق كتفها كأنها خيط الليل المثير وأخذت تصافح وتهلل مع كثير من بنات وشبان النادي الذين تستاحم بهم ساحة الليدو رغم أني أعرف أنها ليست عضوا في النادي ولم أرها تتردد عليه كثيرا إلا أن إلى أن لمحتني من بعيد فابتسمت ابتسامة واسعه وجاءت الي وقالت في مرح أهلا حسين كيف حالك؟ صافحتني وقالت اسمي في بساطة كأننا أصدقاء مقدامة رغم اننا لم نلتقي إلى مرة واحدة وفي صحبة أخيها وقلت وأنا أقف مرحبا وأحاول أن في صورتي رنت تعبر عن اهتمامي بها كيف حالك انت اوحشتني قالت من خلال ابتسامتها الواسعه حالي رائع وقد جئت قبل الموعد هذه فرصة لاجال الصديقات واصدقائي اسمح لي قلت انا لا ازال ممسكا بيدها التي صفحتني بها لقد التقينا بلا موعد فابقي معي الى ان يحين الموعد نظرت إلي نظرة واسعة وكأنها دهشت من شيء جديد اكتشفته ثم قال في لهجة مرحة كنا قررت أن تقبل, تقبل على تجربة جديدة لا مانع وشدت مقعدا وجلست بجانبي تستطرد قائلة إن كل صديقاتي واصدقائي وكل طلبة الجامعة الأمريكية تقريبا يجتمعون في هذا النادي رغم ذلك فلا يخطر على بالي أبدا أن آتي إلى هنا ولا آتي إلا بالصدفة وقلت أنا أبتسم كأني أحاول أن أغريها بابتسامة. بابتسامتي اليوم ليس صدفة فأنا الذي أقنعت يا عبد الوهاب لنلتقي هنا قالت في بساطة صريحة لماذا كنت تريدنا أن نلتقي قلت انا أحاول أن أكون مثلها بسيطا مريحا لسببين سبب أعرفه سبب لم أعرفه بعد أو على الأقل لا أستطيع حتى الآن أن أعبر عنه وقالت الضاحك وهي تنظر إلي كأنها فهمتني دعنا من السبب الذي لا تعرفه وإلى أن تستطيع أن تعبر عنه إني أعذرك إن الإنسان في حاجة إلى وقت حتى يعرف ما يريد ويكون صديقا فيما يعرفه حدثني عن السبب الآخر الذي تعرفه إنها ذكية هذه الفتاة كأنها قدرت معانيه أو كأنها تعودت أن يبدأ مع كل شاب استوانة الغزل وقد تماسكت بسرعة وتقمشت شخصية أكثر جدية حتى لا تعتبرني أحد الشبان الذين يغازلونها وقلت في صوت جاد لقد كنت أريد أن أعرف رايك في روزالين وقالت في بساطتها الحلوة ليس لي رأي فيها وقلت في دهشة كيف لا يكون لك رأي, لك رأي فيها نا ستكون زوجة أخيك قال الضحكة يكفي رأي أخي فيها نا هو الذي سيتزوجها وقلت أني ألومه نك على الأقل يجب أن تطمئني على أخيك بعد زواجه منها من أخاك صديقي ولهذا فإني أحاول أن أعرف رزالين حتى أطمئن عليه وقالت من خلال ابتسامتها السخرة هذا تدخل في ما لا يعنيك إني أنا وأنت نعلم أن ليس هناك جريمة ولا خطيئة قدت إلى أن يطلب عبدالوهاب الزواج من روزالين أما من هي روزالين ومن هو عبدالوهاب فهذا ليس من اختصاصنا يكفي رأي كل منهما في الآخر لذلك لم أحاول أن أدوى اجتماعي لأحدد رأيي في روزالين قلت وكأني أقاوم أنادها لكنها صديقتك ولا شك أنك تعرفين عنها أكثر مما يعرف أخوك عابد قال ضحكة إنها ليست صديقتي ولم تكن أبدا صديقة كلما هنالك إني سمعت يوما من إحدى زميلاتي في الجامعة إن هناك فتاة أمريكية جاءت إلى مصر وحيدة وعلمت إسلامها فدفعني حب الاستطلاع والفرج على الغرائب لان اطلب من زميلتي ان تعرفني بها وصاحبتني زميلتي اليها في الشركة التي تعمل بها وقلت لها اني اقوم بدراسة عن التأثيرات الاجتماعية واني يريد ان اجلس معها حتى تساعدني في ناحية من نواحي هذه الدراسة فحددت لي موعد لقاء في البيت الذي تقيم فيه بيت فوزي الباجوري وذهبت في المواد بلا حماس فهي لم تشدني بشخصيتها، فهي كما تعلم ليس الجميلة وهي تبقى مدة طويلة صامتة فذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج بكلامها عما يهمك ورغم ذلك فقد تمتعت عندما جلست معها تمتعت بغرابة شخصيتها وقالت لي بعض الكلام الذي أثار اقتناعي واحترامي قالت لي مثلا إن الدين لا يورث ان الفرد لا يجب أن يعشق دينا لمجرد أنه وجد نفسه فيه وجد نفسه مسلما أو مسيحيا أو يهوديا بل يجب أن يتحرر اولا أن يولد بلا دين ثم يبحث بنفسه ولنفسه إلى أن يجد الدين الذي يملا إيمانه ويقنع عقله ويسيطر على أحاسيسه فيلجأ إليه ويعيش فيه يعيش الإسلام أو المسيحية أو اليهودية وهي قد ولدت ووجدت نفسها مسيحية كاثوليكية ولكنها استطاعت أن تتحرر وتبحث لنفسها بنفسها إلى أن آمنت بالإسلام فاعتنقته وهي تعيش اليوم هادئة سعيدة مطمئنة بإيمانها تعيش الإسلام أصبح إسلامها هو وجدة وقد أثر في هذا الكلام وقتنعت به وإن كنت لم أستطع أن أطبقه على نفسي لم أستطع أن أتحرر من الإسلام حتى أبدأ في البحث عن الدين بنفسي ولنفسي. ولو عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته ولو عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته لا بعقلية توارثته ولكن يبدو أن الإسلام مسيطر علي إلى حد أني لا أستطيع أن أتحرر بعيدا عنه لبضع دقائق وقد كنت طوال حديثها معي تنظر وقد كانت طوال حديثها ما تنظر إلى فوزية كأنها تسألها رأيها فيما تقول وفوزية تجلس بيننا تسمع دون أن تنظر إلي أو إليها قد أثارت في فوزية لغزة آخر أريد أن أعرفه ودى الشك أعتريني ربما لم تعتنق روزني الإسلام إيمانا أو اقتناعا إنما فقط بتأثير صديقاتها فوزية لذلك طلبت أن أقابلها مرة أخرى وقابلتها وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها مظهر بنت البلد إنها تتكلم بلهجة دراسية عميقة تتغلب فيها شخصية الطالبة في الجامعة متفلقة في دراستها وقد أعجبت بها فعلا إعجابا له لون جديد وقاطعتها وأنا أسألها من خلال إعجابي المهم. كيف التقى بها أخوك عبد وضحكت نظيرة وقالت كانت نكتة ولعبة لعبتها كما تعود فعبده هو أقرب إخوتي لي بل أنه لا يعتبر لا يعتبر أن له أختا أو أخا إلا أنا وأنا الوحيد الذي التي أتحدث معه طويلا عن داخلة نفسي وكانت من أهم أمانيه بعد أن عاد إلى أوروبا أن يتزوج فتاة مسلمة ولكنها تتميز بشخصية أوروبية فهو يؤمن بأن الشخصية الأوروبية للفتاة شخصية قوية تحمل مسؤولية نفسها بعد أن عرفت روزالين تساءلت ساخرة لماذا لا تكون هي الفتاة التي يريدها أخي؟ إنها شخصية أوروبية أو أمريكية ومسلمة إنه يريد أكثر من ذلك كنت أفكر كأني أفكر في نقطة أطلقها أو لعبة أنعبها وعردت الفكر على أخي فإذا به يقبلها فورا أنه في حالة نفسية تجعله يتعلق أي حبل يمد إليه يمد إليه أو أي قطعة خشب تنقذه من الغرق وعندما قابلت روزالين للمرة الثانية قلت لها أن أخي يتمنى أن يلقاه حدثتها عنه طويلا وقلت لها إنها مؤمن دارس متفرغ للدين الإسلامي كنت أكلمها جادة وكاني أتقدم لخطبتها فعلا لكن بيني وبين نفسي كنت أضحك ساخرة كنت ألعب ونظرت روزلين إلى فوزية كأنها تسألها ثم وافقت على أن تنتظر زيارة أخي قد ذهبت معه في الزيارة الأولى وجلس عبد الوهاب وروزالين أحدهما بجانب الآخر يتكلمان حديثا جدا وكان الحديث قد شد أحدهما إلى الآخر خرجنا على أن يلتقي غدا ولم أذهب معه بعدها بل أني كنت أنسى الموضوع كله كأن النقطة قد انتهت إلى أن فجأت بعد أسبوعين بأخي يخبرني أنها اتفق مع روزالين على الزواج لقد كان يقابلها ولم يكن يقول لي ولم أهتمت لعل أخيها تسلى حتى لو وصلت التسليه إلى حد الزواج قلت من هل أحبها وأحبته في أسبوعين فقط قالت ضاحكة لا أدري قلت من خلال دهشتي ولكني سمعت أن روزالين تقدم إليها كثير من المصريين وكانت ترفض الزواج كل من يتقدم له فلماذا قبلت الزواج من عبد الوهاب قالت نظيرة من خلال اتسامة ساحرة. ساخرة هل تريد رأيي؟ إني أعتقد أن ما جمع بينهما هو أن هو أنهم الاثنين من الشواذ لا أقصد الشذوذ الجنسي طبعا ولكنه شذوذ في الشخصية، فأخي عبد الوهاب ليس في شخصية طبيعية ولا هي في شخصية طبيعية، فاتفق على أن يعيش معًا كأن كل منهما قرر أن يبحث عن شخصيته في الآخر يبحث عن الغيب. وحسست الحيرة في كلام مظيرة إني أعلم أن عبدالوهاب ليس في شخصية طبيعية فعلا إن حياته كله عشاثة وروزالين أيضا لا تبدو كفتاة طبيعية ولكن هل يكفي هذا الشزوز للزواج؟ وقلت من خلال حيرتي إنه على كل حال زواج كله شاث إن عبدالوهاب حتى الآن لم يحدثني عن أي شيء اتخذه استعدادا للزواج أنا سيقيم مع زوجته إني أعلم إنه لم يؤجر شقة هل سيقيمان في بانسيون أم سيعيش مع زوجتي عندي فوزية قالت نظيرة في بساطة إنها سيقيم هو وزوجته معنا وصحت في نفس شقة العائلة قالت نظيرة بالاهتمام إنها شقة كبيرة تشمل الدور العلوي كله من العمارة وعندنا ست غرف نوم ستخصص غروتان منهما عبدالوهاب وزوجته قد وعده أبي بأن يخصص له شقة في العمارة إذا خلت الشقة وإن كان بابا لا يتمنى أن تخلو شقة وقلت في لهفه هل علم أبوك بهذا الزواج وما رايه قالت نظيرة في برود لا رأي له وصحتك أني اكاد ان كيف لا يكون له راي ابنه سيتزوج فتاة امريكيه وسياتي بها لتعيش معه وقالت نظيرة من خلال التسمى ضيقه إن أبي مثلي أو إني انا مثله فهو لا يتعب نفسه في تحديد فرأيه إلا فيما يحتاج إلى رأيه وزواج عبد الوهاب لا يحتاج إلى رأيه إن ابنه سيتزوج امرأة اختارها لنفسه ولن يكلفه الزواج أو الإقامة معنا أكثر مما قد فليترك ابنه يفعل ما يشاء مدام ليس فيما يفعله أي إذاء أو خسار وقلت أنا أكبت حيرتي وغيدي من هذا الأب إني لا أريد أن أتحدث عن أبيك هذا موضوع آخر قالت ضحكة أحسن لا نتحدث عنه ولا تجعل منه موضوعا قد جاء اخي أخي هي هيا بنا قامت منطورة في مرحو كأن عبد عبدالهاب قد جاء وهو يسير بين الجالسين في حذر عكس ما جاءت هي وتنقلت مهللة بين الجالسين وأخذت أخاها من يده قبل أن يقرأ السلام ويتردد هيا بنا ركبنا السيارة عبدالوهاب جانبي ونظيرة في المقعد الخلفي كما تقضي تقاليد عبدالوهاب ونتائه حائر في كل ما سمعته النظيرة ثم قلتك أني أحاول أن أهرب من حيرتي اسمع عبدالوهاب لا يمكن أن تلقي خمسة أيام دون أن ترى خطيبتك أجب أن تراها كل يوم إن لم تكن كل ساعة وقال وهو يضحك كلها كم يوم وعيش معاها قلت وكأني أشخد فيه. لقد قلت لك إنك يجب أن تعرفها كلها قبل الزواج إني متأكد أنك حتى لم تتبدل مع قبلة واحدة وقال عبدالوهاب متسمع في خشوع إنما تصل إليه في الحرام ستصل إليه لو انتظرت في الحلال وصحت إنها خطيبتك وقد أصبحت كلها حلالا لك رغم إني لا أوصيك إلا بقبلة قال في هدوء الحلال يعلنه الشر التفت إلى النظيرة قائلا ما رأيك في أخيك هل يعجبك هذا الحال قال ضحكة سيب كل واحد يعيش زي ما هو عايز قلت كأني أتعمد سؤالها لو كنت أنت مخطوبة هل تحرمين خطيبك هل تحرمين خطيبك من مجرد قبلة بحجة الحلال والحرام؟ من القبلة في حالة الخطوبة تعتبر تعرفا في الحلال قالت نظيرة ضاحكة انتظر إذا أن أغتب بعدها سأقول لك ما يحدث بيني وبين خطيبي ومن يدري كنا قد وصلنا إلى بيت روزالين استقبلتنا بفرحة هادئة فهوزي كما هي العادة لا يبدو عليها شرق لا هي فرحة ولا هي ليست بفرح ودار حديث عادل كان زوجها مؤنس جالسا بجانب عربة المشروبات التي كانت معدة وقال قبل أن يبدأ الحديث لنبدأ كأنه كان يهم أن يطفئ عطشه هو لا عطشنا والعربة كما هي العادة تحمل الحلال والحرام عصير الليمون، وزجاجات الكمباري والجن والويسكي وتمت أن أشرب شفطة من عصير الليمون ثم قمت قائلا آسف يجب أن أعود عندي مواد ولم يتمسك بي أحد ولا عبد الوهاب ولكنني فوجئت تقوم وهي بجانبي خذني معك يجب أن أعود إلى البيت ونظر أخوه عبد الوهاب إليها في دهشة ومنظره دي في لون كأنه لا يوافق على أن تخرج أخته معي وحدها ولكنه لم يعلق بشيء وقلت للنضيرة وهي بجانبي في سيارتي هل يمكن أن نعود ونجلس في النادي لنتم حديثنا؟ قالت من خلال ابتسامة. تقترب بالخبث. كأنها تفهمني لا لا أستطيع يجب أن اعود إلى البيت وقلت كأني اصارحها بالرجاء هل لا أستطيع أن أتصل بك إلا عن طريق أخيك عبدو قال قالت ضحكة. هل أنت قوي ام ضعيف وقلت في دهشة ماذا تقصدين قالت من خلال ضحكتها لو كنت قويا فانتظر إلى أن أتصل بك وأعطينا رقم تليفونك أما إذا كنت ضعيفا فسأعطيك رقم تليفون البيت وحاول أن تتصل به وسكت وهذا تسألني لماذا سكت وقلت وأنا لا أنظر إليها إني أفكر في مدى قوتي وضعفي بالنسبة لك ولكني أعتقد إني ما زلت في منتهى القوة ووقفت السيارة أمام الأمارة أمرت أبيها وخرقت وخرجت ورقة وقلما وكتبت رقم تليفون بيتي الذي أقيم فيه مع أبي وأمي وأخوتي ورقم تليفوني في الشركة الهندسية التي أعمل بها ورقم تليفون الشقة التي أحتفظ بها والتي أسميها مكتبي الخاص وأتعطاها الورقة وأنا أقول متعمدا لله مبالا حاولي أن تبحث عني ولن أبحث عنك مهما أردتك وخطفت الورقة الميدي وقفزت من السيارة دون أن ترد علي That